وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا عِبَادَتَهُمْ كَافِرِينَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا عِبَادَتَهُمْ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا كحرمي أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي الله شيئا قل لا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه هو اعلم بما تفيضون فيه فتره تفى شهيدا بيني وبينكم فتره شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم وهو الغفور واحنم قل ما كنت بدعم من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم قل ما كنت بدعم من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان أتبع إلا ما انحى الي وما انا إلا مبين إن أتبع إلا ما نوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم وتفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكذرتم وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكذرتم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ قَالَ الَّذِينَ فآمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفت قديم وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفت وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِنَّهُ مَنْ وَرَحْمَةٌ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِنَّهُ مَنْ وَرَحْمَةٌ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحر وهذا كتاب مصدق اللسانة عربيا لننذر الذين ظلموا وبشرى للمحكمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خرف عليهم إن الذين قالوا ربنا قابُسُ التَّ قْ فَلَا قْسُ عَلَذِ فَلَا خَوْثٌ عَلَهِم وَلهُ يَحدَنون فلَا قسُ عَلَهِم وَرهُ يحجَ أُلائِكَ أَصحابُ الجَنَّ فِ في